محمد السقه حب من طرف ثالث منى زكري حب من طرف ثالث روجينا مجدي كامل حب من طرف ثالث محمد متولي زيزي مصطفى سهام جلال سلمان عيد حب من طرف ثالث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 يا بابا في ايه صوتك عالي قوي مش خلاص بقى كده ولا ايه ستنوها هو ايه اللي خلاص يا بابا الرميه اللي تحت له شكله كده يا بابا لسه شوية ده بقاله له ايام والدكتور قايل 24 ساعة مش اكتر بصراحة يا بابا انا مكسوف اقوله يمشي مش برضو عيب يا ماما عيب يا روح ماما اقوله انا بقى ومش هيبقى عيب يا ماما لا لا لا يا بابا استنى استنى ثانية واحدة انا اللي هقوله ك <تصفيق> ينفع منديل ينفع يا جميل اه اسم الغايب حسن وسناء هي اللي عاوزاها اه صح ولا مش صح أيوة, ايوه ايوه يبارك لك يبارك لك يا شيخ حسانين انا بقول لك حسن بيقول في ترعه ولا حتى خبط في عمود خلاص خلاص انا رسته، انا رسته، رسته هو ما يعرفش انه مرسوم فين فين يا شيخ حسن اه اه قدامك قدامك اهو شايفه زي ما انا شايفك واتفايد دلوقتي بقى وسيب بره المفيد وان شاء الله وبعونه بكره يقرب البعيد السلام سلام على الراحة اللي الواحد فيها الله الله الله الله الله وشرب وشربه ومرأة وقلة السلام يا سلام يا طرق مين اللي جاي الظهر إنها نوع يبقى مش لازم تشوفني فايق خالص استلموتيها صباح الخير يا حسن بقول لك صباح الخير آه صباح الخير آه صباح النور إيه الأخبار تم مني آه أخبارك إيه آه بحس كده زي ما تقولي بعد عنك بدوخة وتركيزي بيروح يخلي. يا يا فراشي يا سلام اه اه صواري يا انسانه ما تنسى بقى موضوع الحادثه ده خلاص وخلينا نتكلم بجد خلينا نتكلم بجد بالعكس والله ده الكلام في الحادثه بيخليني يعني اركز اكتر يعني بس انا حابه اتكلم بجد ماشي ماشي عاوز كم شاكرين يا ست نهى مالك عملت زي خالتي كده هو اللي متشكرين ها قولي انت بقى ردي على الجوال بتاعي جوال ايه مالكش دعوه بيه انت بتشكرني على ايه عاوز اعرف انا حسيت انك عاوزة تديني فلوس طبعا على قلة بعوضك على العطل اللي عطلتها لك انت بقى لك كم يوم ما بتتحركش وبعدين ما تنساش انك طلعت الشهم معايا مرتين انا؟ ايوه! لما رفضت انك تروح المستشفى عشان ما تبلغش علي والمرة التانية لما وقفت زي السبع قدام عمر اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ عمر مين؟ انت بتقولي ايه شهم ايه وسبع ايه؟ عمر مين ده؟ الواد اللي كان عاجبني وخطبته وبعدين سبته اللي اعرفه ان المفروض هو اللي يخطبك مش انت اللي تخطبيه ده العادي انما لأ انا بيعجبني حد بخطبه اتخانقت معاه بسيبه ها قول لي بقى عاوز كام يا حسن بدل ما تقول عاوز كام شوفيلي لي شغلانه اكل منها عيش بدل لف طول النهار في الشوارع على رجليا لما فقت وانت اصلا بتشتغل ايه مندوب مبيعات يعني شامبوهات الله سبغة الشعر حل صابون كمان ريحة أصنصات أصنصات بس بس أنا أصلا خريج تربية راضية وبطل مصر في كرة الريشة <تصفيق> طب بتاع الريشة ده بيشتغل ايه؟ في الهواء <تصفيق> <أوه أوه. تصفيق> انت لسه برضو بتحاول تكلمها عامل لا لا لا بكلمين حاسيتك وسط الناس ماشفه في كل حته تقول النهايه اللي بتديلك مصروفك نعم وايه كمان والدبل هي اللي شارياها لك مين اللي قال كده اخطبتك بمزاجها وسابتك برضه مزاجها انا ماشي عمر والتصوير مفيش تصوير وانت جبت الكلام ده منين يا سلام من الشيخ حسنين انت هتعملي زي امك وتسوقي الدجالين على جوزك جوزي هو انا لسه اتهنيت عليه واتجوزته على خطيبك اه هو لسه اتخطبت له يابا يا طب طب شوفي مين يا أبا حسن رنالي طب يلا كلمة بسرعه ما عنديش رصيد يا أبا. حب من طرف تالث يا هدى يا هدى ايه في ايه يا أسامة لمحت حاجة كده حاجة ايه حاجة طلعة طلعة فين يا راجل طلعة فوق شفتها من الإزاز الحاجة دي عامله ازاي شكلها ايه شكلها شكله حد يا مسبتي انت متاكد يا اسامه ولا بيتهيئ لك اقوم مفتح الشباك واتأكد هي hey, شفت ايه يا اسامه الظاهر كنت بحلم يا هدى مين مين اللي بره مين انا انت مين عمري يا نور ايه اللي جايبك من هنا انت مجنون ولا ايه ايوه مجنون وعاوز اشوفك وانا مش عايز اشوفك كده طب شوفي لي حبل ولا ملايه عاوزهم ليه؟ انتهى على شباكك كده يا حبيب قلبي وانا انا عملت فيك حاجة كل ده هو ما قلتيش حاجة حاجه اسمي الانسه نوه كل ده عشان عشانات الجربوع ده عرفتي امتى وفين وازاي؟ بحبه ايه بتحبيه بتحبيه من امتى؟ من ساعة ما عند حدك انا ما رضيتش امد ايدي عليه قدام طنطو امك وانت كنت تقدر تمد ايدك عليا سافيه انت؟ ايوه ووعدك لو شفته دلوقتي هاكله باسنانك كده؟ طب استني عندك بقى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 مين اللي بيعذبها؟ حرامي الله في ايه يا عمي؟ انت كمان اطرش في حرامي عندي نهى حرامي هو بيجري هيهرب يا حسن فين الحرامي؟ نوتو بيحاول يهرب من الجنينه من الباب اللي ورا ايه ده؟ انت هتعمل ايه يا مجنون؟ هنط وراه ايه يا نهى؟ فين الحرامي نط وهرب اما مين اللي نط دلوقتي ده حسن يا بابا نط فين من الشباك من هنا من الدور التالت ايوه جريمه في منزل اسامه ابو العطه ومين السبب بنت ونهر مين كنت فاكر مين اللي هيجي يزورك وانت مرمي في المستشفى مكسر ومتجبس بالشكل ده انت إيه اللي جابك يا اموني حق علي يا عم انت جات اشمتي فيه يا اموني صراحه بصراحه, بصراحة؟ عاوز عايز أعرف مين اللي عمل فيك كده أو بشكل أوضح مين اللي عملت فيك كده ما أتخدت خطر. أتخدت على <تصفيق> <تصفيق> انت خطر فترة على اخوانك انت بتاخد على اخوانا من زمان يا حبيبي مش قلت لك انت قاعد تريق عليا <تصفيق> أموت واعرف مين اللي عمل فيك كده الواد اللي ماشي مع أهله يومين دول <تصفيق> ده واضح ان وادنا قوي ومية مية بجد لكن هروح مني فين انا وهو زمان طويل ما تسيبك منها بقى وخليك معايا شويه مش قبل ما اخد حقي ها رد عليك يا سناء ارحمي نفسك بقى يا بنتي شويه مش قادره يا مش مش قادرة اي حاجة تبرجل بصحيح مش هو اللي كان رنليك الاول رنلي وعلى ما شحنت التليفون وجيت اكلمه لقيت التليفون مقفول بس أنا كده اطمنت برضه انه يرنلي على المحمول بتاعي يعني كده هو كويس وموجود وممكن يكون محموله اتسرق وممكن يكون حصله لقدر الله يعني والمحمول ده مع أي حد غيره لا يا لا أنا مش عاوز اصدق غير نفس ماهو كمان يا سناء أنا مش ناقص هم أكتر من الهم اللي عندي هواني اليومين اللي بقيين لي هقضيهم قلق وعلى مين حسن عناب يا لهوي أنت بتقول ايه يا بصراحه بالصراحة بقى كده أنا مش قلقان عليه خالص انا قلقان عليك انت وخصوصا إني عارف انك بتحبيه أيوة يا أبا بحبه عارف الموبايل بتاعك ده مهم قوي كده طبعا وانا جاي سيبك سيبك سيبك من كل القصص دي انا هجيب لك احدث موبايل نازل ماشي خلصنا بعمل موبايل الموبايل في ايه تاني النمر اللي عليه والنمر دي مهمة قوي كده جدا طبعا نمر مين بقى اللي مهمه دي شغل, شغل شغلي ايه ما انت لسه قايل لي انك ما بتشتغلش لا لا لا لا لا لا, لا انا مندوب مبيعات وده شغل ده والله لحد دلوقتي شغله ويبقى مش شغل لما يظهر لاحسن منه خلاص اعتبر ان الشغلانه الاحسن منها ظهرت يعني ايه لقيت لي شغل أنا بصراحة احطرت ألاقي شغلانا الواحد خريك تربية رياضية وبطل مصر في كرة الريشة <تصفيق> مش يا سيدي وبطل مصر في كرة الريشة ها؟ ولعيتي خلاص؟ بصراحة لا. أمي لقي شغلانا اللي لقيتها لي بقى إن شاء الله هتشتغل عندي هتشتغل عندك إيه بقى؟ هتشتغل خطيبي هتشتغل خطيبي نظرية برضا <تصفيق> أبا حسن يا أبا حسن فين يا بنتي؟ في التليفون يا أبا بص كده شو <تصفيق> المتصل. حسن عينك طب ردي عليه بسرعه قبل ما يفصل تاني عاوزين نطمن فرحانه يابا فرحانه رنت التليفون في ودني زي الصغروطه عاوزك ده يفضل يرن على طول هو مين اللي يرن التليفون ولا حسن التليفون يابا طب ردي بقى هرد اهو هرد قالو الو ايوه يا حسن ايوه يا حبيب انت فين أنا مش حسن ايه امال انت مين انا علي بصعود صاحبه يعني صاحب حسن أه لا. سواء تاكسي سوق تاكسي ايه اللي حصل لحسن قول مش عارف بصراحة ايه اللي حصل كل اللي عرفوا اني لقيت الموبايل ده جنب الرصيف وحاولت اتصل باخر رقم اتصل بيه صاحب الموبايل لكن كان الرصيف خلصان ايوه ايوه اصله كان في فترة سماح يعني ده تليفون حسن وانت مش حسن ولقيته جنب الرصيف في الشارع هو مين ده اللي لقوه جنب الرصيف <تصفيق> حسن يا ابو حسن ماله حسن هاتي هاتي التليفون الو انت بتقول انك لقيته جنب الرصيف ايوه وهو فين دلوقتي معايا وانت فين دلوقتي فين يا زينه جاي حب من طرف ثالث محيدين عبد المحسن محمد فريد المرسي ابو العباد. رشدي شامي تسجيل حسام الشريف مونتاج رامينو حب من طرف ثالث محمود البزاوي حسين إبراهيم حب من طرف ثالث